وليان عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وفرعون بالأوتاد الذين قضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمقصاد فأم What وسوء طمعنه يرجع الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عباده وادخلي جنته